لم يستطع أن يكتري ولا أن يتأذر ولم يستطع أن يمشي على قدميه حتى يصل إلى عرفات ويبرك الحج قالوا في حكم المحصر ويتحلل كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العدزة الشفتية يكون عذرا فالعدز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصار ومثل لذلك المرأة التي يموت محرمها في طريقها للحج فلو أن امرأة خرجت للحج وصار عليها وعلى زوجها حادث فمات الزوج أو مرض أو انكثر ولا يستطيع أن يتم معنا مناسك الحج وهي لا تستطيع على نسافة قصر بينها وبين مكان فإذا بقيت مع محرمها فإن الحج يفوتها قالوا إن هذا عذر شرعي لأن المرأة بدون محرم لا تشاهد ولا يجد لها السفق فينزل العجل الشرعي منزلة العجل الحسين ومن العجل الشرعي أيضا إذا توفي, إذا توفي زوج المرأة فإنه يلزمها الإحداث وللعلماء في المرأة التي تبلغها وفاة زوجها أثناء الحج أو أثناء العمرة مجهان منهم من يرى أنها إلا أحرمت للحج أو أحرمت للعمرة ودخلت في النصف وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحجة وتتم العمرة ولا ترجع وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاه وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يزمها إتمام الحج وإتمام العمرة ولا يعتبر هذا بمثابة الإحطاء وإنما تبقى في مسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه فيقدم عند الضحان الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه فنقول لها أنذي وأتمي المسك ثم نرجعي واحتدي واتدي عن ذلك حدة الوفاة ويقول ما ذكرناه من ظاهر النصر واختلف في المرض والقول باعتذاره عذرا في الحج من القوة بمكان فيقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجليل جعل الله الإخطار رحمة بالعباد فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتداركه فلو أننا نظرنا لو أن الشرع أجزمك إذا أفصرت عن البيت أن تبقى بإشرامه حتى تحب من السنة الجاء القادمة كيف يكون حامل الإنسان يبقى سنة كاملة وهو محرم بإشرامه عليه محضورات الإشرام لا شك أن هذا من عسل بمكان ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يصر الشريعة وصدق الله عز وجل يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا تبث أن الحفر بالعدو يعتبر موجبا للرغفة فهنا مسألة وهي أن من شرق هذا الحفر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحفر من طريق وأن كان أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفتيت قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثالث فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في شكم المحصر وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلدمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كان فيه مشقة عليه فيلزمه أن يمضي لأنه من ذات ارتكاب أخص الضررين فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوجه وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه جهابه فلا يرون وجود المشقة على هذا الوجه موجبة للرخصة وقولهم أذنب للأصل كما لا يخفى فإن فقده طام عثرة أيام ثم حنه ومن خده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل قوله رحمه الله أهدى ثم حل أن يهدي ويربح ما نعه من الهدي قال تعالى فإن احصرتم فمسيسر من الهدي والأصر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلم صلى الله وسلم عليه وسلم بالحديدية حينما صدى في عمرته صلى الله عليه وسلم فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث به إلى مكة إذا تيسر لك ذلك أم أنك تذبحه في الموضع الذي أشترت به على وجهين مشهورين أطحهما أنه يذبح الهديا وينحره في الموضع الذي احصر فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم وذلك أن الحديدية وهي التي تسمى اليوم بالشنيسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة وكان يصل في داخل كان يدخل ويصلي صلى الله عليه داخل حدود الحرم ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مفتد والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المفتد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي عن بلوء محلة ومحله هو البيت العثير أعني حدود الحرام فدل على أنه لا يبزم المحفر بأن يبعث هديه إلى الحرام ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيفكر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمه من الله نعم. فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل فإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم حل يصوم العشرة أيام بدلا عن هذا الدم وطرد العلماء هذا الأصل في الجماء الواجد وقالوا من وجب عليه دم التمتل وجب القران أوجب الله عليه إذا لم يجد أن يصوم عشرة أيام وما وكل فكل دم فكل دم واجب اذا لم يستطعه الانسان يصوم بدلا انه 10 ايام وعلى هذا قالوا في المصحف اذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم العشر الايام على ظاهر ايه البقره لشمولها للمتمتع والمفطر وان فض عن عرفه تحلل من عمره وان فض عن عرفه تحلل بعمره يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لن يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن العرفة فإنه يتحلل بعمره ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأند الذي يتمكن معه من الوقوف ثم إلى خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة وذلك أشبه بفتخ الحج بعمرة وقد فتخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم لعمرة ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحقاق لأنه يرى فتخا للحج بعمرة كما هو قول عند الحنابل رحمه الله وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرف أنه يمكنه أن يتحلل يفتخ حده بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي مشرما إن لم يكن اشتراه لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم فدل على أنه ليس بمحصر فمختاره المصنف وهناك من آهل الحلم يقول يتحلل بعمرة وعليه دم فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا فإذا قلت لا أراه مصران فحينئذ لا يلزمه دم وإن قلت إنك فإنه يعتبر بحكم المصر أخذ حكم المصر وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم فهدفره بعض العلماء رحمه الله شكر الله لك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ سائل المقولة من تجاوز الميقاث ناسيا أو جاهلا فوصل إلى مكة في وقت ضيق فوصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه العودة إلى الميقاث فهل يسقط عنه الدم وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على قدش الدم فماذا عليه أسابكم الله بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على خير خلق الله وعلى آله وفتحته ومن يومه أما بعد ظاهر السؤال وأنه تجاوز الميقات نافيا وعلى هذا أنه ظاهر أنه لم يحرم فإذا كان قد نسل ومضى وبلغ البيت وطافه والسعى فإنه ليس بمحرم أصلا وخيئا لا تنعقب عمرته ولا ينعقب حجه فإذا كان على هذا الوزن لم يحرم من الميقات فالسؤال ماذا يفعل إذا غلب على ظني أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرب مثال لو أن إنسانا خرج من المدينة ومر بالذيقات ولم يلبه نسي عن يحلم ثم وصل إلى مكة فتذكر وكانت جينه بين الوقوف ساعة ساعتين بين انتهاء الوقوف فلقلنا له ارجع إلى المدينة فتهي الوقوف بعرب فالحل في هذه الحالة ينمي ويلبي ويعقد النية من موضعه ثم يلزمه الدم يلزمه الدم لفوات الواجب الذي ذكرناه لأن الحكم الوضعي يستوي فيه المسيان والتعمل وعلى هذا فالإحرام لمنميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي ويستوي فيه الناس ويستوي فيه المتعنف فإن أن كانوا يتدارك تدارك وإن لم يمكنه تدارك فإنه يجبره بالدم وفوات الواجب أهون من فوات الركن وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحد وعليه دم الجبران إلا أصطام عنه على أصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالدم بالسيام وأما إذا كان جاهلا وعلن فإنه يدلمه الرجوع ثم يحرم من النقاط أيضا ويعطي دنيته المعتبر من النقاط فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم يحرم دون الميقاط سقط عنه الدم لأن من م بن ثم ذكر أو علم ورجع إلى الميقاط وأحرم منهم سقط عنه الدم وهذا على قول huống gimmahi fils رحمه الله فإن كان جاهلا وتعلم ورجع إلى الميقاط وأحرم منه فقط عنه الدم وإن كان جاهلا وتعلم وأحرم من دون الميقاط فحكم فحكم الناس إذا أحرم من دون الميقات سواء من سواء إلا أنه في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط عنه الإثم لوجود العذر على الظاهر وإن كان في الجاهل نظر لأننا في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء ويتيسر رجوع للعلماء وأهل العلم ينفقون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية فطيقها فإذا قصر السؤال لم يخلو من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير والله تعالى أحمد أسابكم الله صديرة الشيخ لماذا جعل المصنف رحمه الله الإحرام رسنا للحج والعمر رسنا؟ مع أن الإحرام هو هي ومن المعلوم أن نية فهي شرف وليست برس أسدون مأجورين أسابكم الله هذا إسلام معروف وذكره العلماء رحمه الله ويتناظرون في بين القولين المشهورين من يرى أن النية شرف أو يرى من أنها من الواجبات ومن يرى أنها ركم ولكن قالوا لما توقفت العبادة توقف اعتبار العبادة عليها كانت أشبه ذا الركمية من هذا الوصف خاصة وأن من يقول أنها ليست في يقول الركم ما تتوقف عليه ما في الشيء فالركم لا تتوقف عليه ما هي من حيث الوجود كأركان البيت كما هو واضح ولا يختار فقالوا إن النية من هذا الوجه أشجح للواذبات والشروط من هذه الأركان والقول بكونها رقنا مبني على أن فواتها فوات للعبادة والعبادة لا تحق أصلا بدونها وكانت شبهية الرقن منها من هذا الوجه كأنهم نزلوا الصورة الحطمية في الشرق منزلة الصورة الوجودية في النظر وقولهم قوي من هذا الوجه وهذا هو الذي درج عليه المصنف فإلا فهناك من العلم أن يرى أنها من الواجبات عن الشروف لكن القوض الركنية له حظه من النظر الذي بكرناه وعليه فإنها تكون من الأركان لوجود الشبهية من ذهة حكم الشرع بعدم الاعتداد بدونها فنزل منزلة الفقد للاعتبار منزلة الفقد للوجود فكانت أشهد الركن وتوقف الناهية عليها من هذا الوجه والله تعالى يقول أساء فضيلة الشيخ لقد تألمنا كثيرا لديابك عنا فنرجو أن لا تقطع ثواصلتك عنا وجزاكم الله سيرا وأما سؤالي يقول ردل إنسان من جميع أعمال الحج عدى طواف الوجاع وأصيل بمرض لا يستطيع معه طواف الوجاع إلا بمشقة كبيرة ومعه رفقة ولا يستطيع تأخير فهل يصف عنه الطواب عشيدون برحمة الله بسم الله لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إما بعد فالله يعلم أننا نحبكم كما تحبون ويعلم الله كم يحصر بالنفس شوق وحب للقائك والله أن يبعاته لمشقة السفر وعناء السفر والله يعلم أنه يدور جميع نبي في معراته وأسأل الله بعزته وجلاله وأثناء الحسنى وشفاته كله كما جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المنزارة أن يجمعنا في دار كرامة وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الدروس أن يجعل كل لقاء منها اجتماعا مرشوما أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا أبدا شقيا ولا محروم والله إنه ليصيب الإنسان الهم والغم ويجد من لأوى الفتن والميحن والله به عليم ولم يبقى سلوه إلا بذكر الله والجلوس مع الأشبة والإخوان في الله فأسأل الله العظيم أن يجين هذا التواصل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وخير ما أوصي به إرادة وجه الله العظيم فإن الدنيا ثانية وكم من أحبة مجتمع وآل سماعه إلى افتراب وكم من أحد تواصلوا وآلت صدتهم إلى فرقة وشتات لأنها لم تقم على ذكر الله ولن تقم على الشب في الله والتواصل في ذات الله ولقد وجبت محبة الله للمتجاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه وتأذن الله لمن جلس مدنس ذكر لله وفي الله أن ترشاه السكينة وأن تتنزل على هذه المجالس الرحمة وأن يذكرها الله في من عنده ومن الوصية أو مما ينظر من تواصى به كذلك شكر الله على نعنه فإن الله عز وجل اختار الدنيا لمن أحب وكره ومن أراد الدنيا صرفه الله للدنيا وفتح له من أبوابها وخيراتها وفتنها حتى لا يبالي به في أي أوديتها هلك إن شاء الله سلامة والعلم ولكن لا يعطي الدين إلا من الأحد ومن أعظم الدين وأجله وأذكاه وأنفعه العلم النافذ والجروب في خلق الذكر وغشيان حلق العلماء وحبهم والتواصل معهم وتكثير سواد مجارس الذكر لله وفي الله لا رياء ولا سمعة ولكن لمرضات الله عز وجل فمما يوصى به طلاب العلم شكر الله على نعمه وحمده سبحانه كل مجلس يمر عليك احمد الله على فضله وقل الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في صخب الدنيا ولغطها الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في لهوها وفتنها الحمد لله أن الله اصطباك واشتباك وما يدريك فلعلك ان تقوم من المجلس قد تبدل فيهااتك حسنات وما يدريك ان في اخلاص وارادتك ارادتك لوجه الله ان الله يكثر منك هذه النيه الخالصه فيظهر لك ما تقدم ان لمك وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لعبد خطا كثير الذنوب على مجلس وجلس مع الصالحين في ذكر الله جل جلاله فنسأل الله العظيم أن يعيننا عن هذا الخير وأن يوجعنا وأن يوفقنا بشكل نعم فإن من شكر الله زاده وإذا زاد الله العبد في نعمته بارك له فيها ومما ينصى به في مثل هذه المجالة إتباع العلم العمل أن يحصى الإنسان على العمل بهذا العلم وتطبيقه والحرص على السنة وهدي المدى صلى الله عليه وسلم فما تتعلم شيء إلا عملت به وذللت الناس عليه وعامو ما يوصى أو نتواقى به حب الخير من المسلمين لنشر هذا العلم وتكون قلوبنا مليئة لحب الخير لإخوان من المسلمين فنتعلم هذا العلم ونشهد الله من الآن أننا لا نريد به علوا في الأرض ولا فساله وإنما نريد به وزه الله وما عند الله من نبع المسلمين بدلالتهم على الخير ومن نوى الخير بلغه الله من نوى الخير فإن الله عز وجل تأذن له بأحد أمره إما أن يمتع عينه ويقرها في الدنيا قبل الآخرة برؤية الخير الذي نواه فإذا نويت من الآن أن تحمل هذا العلم للأمة فتهدي ويهدى بك وتدل الناس على الخير لا ليأتي يوم يقر الله عينك لما نويت من الخير وهذا نشهد من الله ولا نزكي عنه سما في طلبنا العلم فما وجلنا الله إلا وفيا لعباده ومن أوفى بأهله من الله والله تعالى يقول وقال الله إني معكم فالله مع عباده وخاصة أولياءه من أهل العلم وطلاب العلم فيحرص الإنسان أن يسكن مئة ثانية في أبناء المسلمين فقال لا يدخل بهذا العلم على الناس وأنه يريد دلالة المنف على الخير فإنه أن يضلبك الله فترى بأم عينك أثر هذه النية الصالحة ويأتي اليوم الذي تنعم فيه عينك في حمل الإلم عنك والله قد بلغت أن تؤتمن على وحكك فترضى الناس بقولك وتأتمر بفتراتك وتأتمر بأمرك وتنتهي بنهيك لأن الله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يثبت القلوب فإذا علم الله من تنمية الصالحة قلب القلوب على حبه والثقة بما تقول والناس تشتري السمعة بالأموال وبالملايين والله تعالى زبكى أهل العلم ووضع له من الحب والودع قلوب عباده ما لو بلغوا له أموال الدنيا ما استطاعوا أن يصلوا وهذا كله بفضل الله هذا الأمر الأول إنه ويت الخير وإن ما أن يبلغك الله الأجر ديني يتك فقد يصرف الله عنك أن, أن تلك لاب العلم لحكمته وعلمه سبحانه سيبلغك أجر العلم وأجر ما نويت من نشر العلم من يذك عليه أن يجعل المجال في الذكر هذه عماً على طاعة الله وعوناً على محبة الله والدنيا ثانية وكان ديرتنا مع علماء قرّف عيوننا بيوئيتهم فأمسينا وأصلحنا كأن لم يكن شيء وسيأتي يوم لا يرى الإنسان فيه من يرى كأن شيئاً لم يكن إلا انقضى وما مضى من ما مضى فقد مضى الشرط على اغتنام العلم واغتنام وجود العلماء وحلق الذكر والحرط على الجد والاجتهاد لا يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر لكي يقضي وقته لا لا يأتي لكي يعلم ويعمل ويعلم ويشث أنها أمانة ثقيلة وأن الله معينه ومسدده والله كل ما ما صدقتنا الله إلا صدق الله معك ولا يستحن الله لك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ما لم يخطر لك على عبادك فإن أساف هذا الدين قائن عن كتابه والسمة وأسافاً لله قائن على كتاب الله بسمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدين هو الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه فإذا تجرد طلاب العلم لحمره وصدقوا مع الله صدق الله معه وجعل فيه من خير للأمة ونفع بهم الإسلام والمسلمين والله ما حملت علماً صادقاً تريد به وجه الله إلا بلغه الله عن كما بلغ الليل والنهار والله عز وجل على كل شيء قدير وإنما المهم هذه القلوب التي تتقلب على العبد آناء الليل وأطراف النهار وكان الثلاث لا يشتكون من شيء مثل قلوبه وقال السهيان ورحمه الله ما رأيت مثل قلبي وفي رواية ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه فالمهم أن طالب العلم زائما يحرص على أنه يحس ويستشعر فينا في هذا العلم وأن الله عز وجل لا ينظر إلى عبده على كمان وجلال مثل ما ينظر إليه وهو عالم عام قائم بشدة الله عز وجل على خلقه فهؤلاء هم ورثت الرسل وورثت الأنبياء ولم يورث الأنبياء دينار ولا ذرهما وإنما ورث العلم فيشتر الله أن هذا التواصل يريد به وجه الله ولا نزكي عن غسنا الله ولكن نتلمنا من طلاب العلم ونحب له ما نحب عن غسنا من الاحساس لهذه المعنى وشرف على, على ضبط هذا العلم وكل طالب علم شعب أن هذا العلم عزيز وعطاه ما ينبغي أن يعطاه من الإجلاد والمحبة فإنه سينفأه الله به آجلا أو آجلا فإن الرجل إذا رأيته يعطى الشيء العزيز وهو يشعر بعزته يحتضنه ويقتله وكم من أنفس ذهبت جفاعا عن الأموال لما عزت الأموال على أصحابه وكم من الأنفذ ذهبت جفاعا عن الأعراض لعزة الأعراض على أهله فإذا عزّ العلم على أهله وعزّ العلم عند أصحابه فذلوا له ما ينبغي المذل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه ورحقنا وأنه سبدا نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا وأن يغذرنا ولكم ما يكون فيه من الزلم والخطأ إنه وري ذلك والقابر غنيه أتابكم الله صبيرة الشفي يقول السائل رجل يستهل جميع أعمال الحج عدى قواف الوجاع وأصيب بمرض لا يستطيع معه القواف إلا بمشقة ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير فهل يسقط عنه القواف أتابكم الله قواف الوجاع واجب من واجبات الحج وقد أفقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة من والمفساء ولا يدري كثير منه العلم القياف في هذا ولا يطرده ويقول إن, أجز إن أمكنه أن يأتي به ولو ببعض المشقة أتى به وإن كان لا يستطيع أثناء المشقة ينتظر حتى يخص ما به من المرض ثم يطوب إذا أمكنه التأخير فأما إذا لم هو صدر مباشرة فانه يلزمه الذم وإلا قام عنه اشرف أيام الله تعالى اعذره <تصفيق> الله فضيله الشيخ يقول سائل هل يشرع التنسل في السعي بين الصفا والمروه كما يشرع التنسل في الطواف هذه المساله قال بعض العلماء انه لا يشرع السعي بين الصفا والمروه الا في فرض في الحج والعمره فقال بعض العلماء انه يجوز ان يتنسل في سعيه بين الصفا والمروه في عموم قوله تعالى فمن تطوّع أخيرا فإن الله شاسر العليل وحكى بعض العلماء الإجماء لكنه لم يخرج من نظر في حكايته بهذه المثلة وقيل إن مراده التنفخل بالسعي أثناء الحك على أنه لا يتنفخل كما أنه لا يتنفخل بالطوار فأسنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة اربعة ثلاثة اربعة اثنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المقرمة يسرهم من يلتقوا معكم مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم ومع هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم الثالث يحتوي هذا الإصدار على كلاوة طيبة مباركة بثور إبراهيم مريم طاهر والتي تم تسهيلها عندما أم بها الشيخ سمير ابن خليل المالك المصلين في صلاة التراويح في مكة نسأل الله أن ينفع بهذا الإخدار والآن نترككم مع الشلاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف زامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الغلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب سبيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على وَيَفْتُرُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيَتْلُوَ آيَاتِ رَبِّهِ وَيُزَكِّيهِ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ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 وَإِذْ قَالَ لَهُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرجوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي سك مما تدعوننا إليه مريب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 تُريدونَ أَن تَقُّونَ عَممَا كانَ يَعبُل آباءونَا فَأسُون بِسُ الْقان مُبين قَالَ لَهُ رثُلوم إِ نحنُ إِلَّ غَتَومثلُكُم وَل كِ الله غَيَم عَ مَ شاقُم عبَادِه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 وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ربهم وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَسَبَتْ وَخاضَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُصْحَبُهَا مَا يَقِيدُ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يتح يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ تَكَبَّرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ تَكْفُرُوا فَتَعْلَمُوا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ فُضِرْنَا مَا لنا من محيط وَقَالَ التَّيقَان لََّا قُبِيَ الأأَمْرُ إَِّ الله وَعددَكُمْ وَعددَ الْ الحَقّ وَأَدسُكُمْ فَأخْلَُّكُمْ وَمَا كَانَ لِيعَلَْكُمِ تُلُقَانٍ إِللا أَن دَعْوثُكُمْ إِللا أَن دَثُكُم فَتَّجَبَكُمْ لِي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمفرخكم وما أنتم بمفرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ بَرَزَ اللَّهُ مَثَلًا سَلِيمًا قَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ قَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كتجرة خبيثة جدست من فوق الأرض ما لها من قرار يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويسعل الله ما يتاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يطلونها وبث القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات لبقى لكم وتخر لكم البلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأطنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن سبعني فإنه مني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 فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يذكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُحْطَّتَةٌ مُقَنَّعَةٌ رُءُوسُهُمْ داير تدؤ اليهم صرفهم وافسدتهم هوا وانذرنا سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اغفر لنا اجلنا رَبَّنَا أَخْفِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِدْ دَعْوَتَكَ وَنَتْتَفِعِ الرُّسُلْ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ وَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 إن الله عزيز زنفقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأففاد سرابيلهم من قطران ودغشا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به 국민 til å ha el radioe for landelen